الحمد لله الحمد لله القائل في محكم التنزيل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انعم على عباده بنعم عظيمه والاء جسيمه فلا نستطيع شكرا نعم الله جل وعلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فعلم الناس الخير وما ماث عليه الصلاه والسلام الا وقد بلغ الامانه والرساله وادى الواجب عليه الصلاه والسلام فصلى ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله نبارك للاخوه جميعا بلوغ شهر رمضان ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعله شاهدا لنا لا علينا وان يوفقنا فيه لعمل الطاعات انه اكرم مسؤول ايها الاخوه الكرام شهر رمضان فيه فضائل عظيمه لا تخفى عليكم ولكن من المسائل المهمه جدا وهي تخص كل واحد منا بلا استثناء ما يتعلق بفرصه التوبه الى الله في هذا الشهر ايها الاخوه الكرام هذا الموضوع يحتاج الى انتباه ما اعظم هذا الشهر الكريم اذا استفاد منه المسلم واستثمره في التوبه التوبه الى الله ايها الاخوه التوبه الصادقه التوبه النصوح هي وظيفه العمر الرسول عليه الصلاه والسلام يتوب في اليوم اكثر من 100 مره يتوب من ماذا اسال نفسك يا اخي المسلم الرسول عليه الصلاه والسلام سيد البشر المعصوم يتوب من ماذا ثم اسال نفسك انت عن ماذا ستتوب هل احصيت ذنوبك واخطائك هل احصيت تفريطك في جنب الله يقول الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه ايها الاخوه الكرام ان من المسائل الخطيره ان يشعر المسلم انه ليس بحاجه الى التوبه هنا مكمن الخطر وهنا انتصار الشيطان على الانسان فيسال نفسه اتوب من ماذا انا اصلي انا احسن من غيري كثير من الناس فيهم وفيهم وفيهم وكانه يقول انا انا بعض الناس يتبادر الى ذهنه ان التوبه تخص بعض المعاصي المستهجنه كشرب الخمر والمخدرات وما شابه ذلك ايها الاخوه الكرام يجب ان نعلم ان التوبه تتناول اشياء كثيره جدا ويجب علينا ان نسارع ايها الاخوه بلا تردد في الاقبال على الله بالتوبه في هذا الشهر الكريم فعلى سبيل المثال من اعظم ما يجب التوبه من ما يتعلق ايها الاخوه باصل هذا الدين والهدف الذي من اجله خلقنا الماده الاساسيه في حياتنا انه التوحيد التوحيد ايها الاخوه هو ما يضاد هل نحن بالفعل نحقق التوحيد هل حققنا لا اله الا الله بشروطها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه من منا يقول انه يقولها صادقا محققا شروطها هل نحن مخلصون ايها الاخوه من منا لا يرى في نفسه احيانا رياء او سمعه هل كل اعمالنا خالصه لوجه الله التوبه ايها الاخوه من الرياء التوبه من التوكل على غير الله التوبه من تفويض الامور للخلق وترك التفويض لله تبارك وتعالى أمور كثيرة جدا بعض المسلمين يتساهلون في السحر ويتساهلون في امور تتعلق بالكهانة وهي قضايا تمس التوحيد بعض المسلمين يحلف بغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك مسائل كثيرة جدا بعض الناس الفاظهم فيها تجني على الذات الالهيه وفيها احيانا تجني على الدين الاسلامي هذه قضايا تتعلق بصيانه التوحيد التوحيد التوحيد هو راس المال ايها الاخوه من حافظ على هذا الاصل العظيم جاء سالما يوم القيامه لا يوجد قلب سليم الا اذا كان التوحيد فيه خالصا لله تبارك وتعالى ايها الاخوه المؤمنون مسائل التوحيد وما يتعلق به كثيرة جدا ولكن هذه بعض التنبيهات ثم بعد ذلك الاصل الثاني والركن الثاني من اركان هذا الدين الصلاه الصلاه ايها الاخوه كم نحن بحاجه الى ان نتوب عن امور كثيره تتعلق بالصلاه التوبه من تاخير الصلاه كم من المسلمين لا يصلون هذا اذا كانوا يصلون ما يصلون ايها الاخوه الا اذا استيقظ للدوام بعد طلوع الشمس بساعتين او ثلاث احيانا ويصر على هذا ويقول لو استيقظت للفجر لا استطيع ان انام مره اخرى فاستيقظ للدوام يذهب الدوام وتذهب الوظيفه ويبقى معك اصل دينك فالمساله يا اخوه خطيره بعض المسلمين عنده تفريط عظيم جدا في الصلاه هذا وقت التوبه وهذا محلها بادر يا اخي المسلم رمضان فيه اعانه كبيره من الله لك وكثير من الناس غيروا حياتهم في شهر رمضان لان الشياطين تصفد واعانه الله تزيد وبركات هذا الشهر لا يحصيها احد فانتبه يا اخي المسلم الى نفسك التوبه ايها الاخوه من تأخير الصلاة عن وقتها التوبة من تركها أحياناً بعض الناس تفوته بعض الصلوات ليصليها بعض الناس يجمع صلاتين أو ثلاث في وقت واحد بحجة أنه مشغول أو أنه في العمل أو ما شابه ذلك من هذه التفاهات نعم تفاهات إذا كنت أترك الصلاة التي هي الركن الثاني من الإسلام من أجل المال من أجل الوظيفة فتعس عبد الدرهم تعس عبد الدرهم عبد الدينار تاعس عبد الريال تاعس عبد الدولار انتبهوا ايها الاخوه الى موضوع الصلاه التوبه ايها الاخوه من التهاون فيها والكسل عن ادائها مع الجماعه التوبه من ادائها نقرا كما يفعل كثير من الناس يصلي الفريضه اربع ركعات في دقيقه او دقيقه ونصف يركع ركعات لا تعرف ماذا قرأ فيها هل هو توقيع هذه صلاه انت تقف بين يدي الله من منا فكر ان يتوب من من مثلي هذه الاشياء التوبه ايها الاخوه من التساهل في حضور الجماعه بعض الناس بيته بجوار المسجد وتمر عليه الصلوات كثيره لا يصلي بدون عذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر وبعض السلف كان اشبه بالمشلول يؤتى به يهادى بين الرجلين ثم يقول لا استطيع ان اسمع حي على الصلاه ولا استجيب اين نحن اليوم نحن في صحه وامن وعافيه ثم بعد ذلك من اجل مسلسل او من اجل تفاهه او من اجل مباراه يترك بعض الناس هذه الصلاه العظيمه من اجل هذه ثم يقول اتوب من ماذا ماذا تريدون منا نتوب من ماذا نحن ما قصرنا هذا لسان حال بعض الناس وبعضهم لا يصرح ولكن هذا لسان حاله التوبه هي هيخه من عدم الخشوع في الصلاه اين اثر الصلاه في حياه الناس يخرج الواحد من المسجد احيانا وهو قد اعتدى على الاخرين حتى في موقف سيارته اعتدى على الناس ولو كلمه احد لرد برد اقبح ثم بعد ذلك يفعل اشياء خطيره يخرج سيجارته عند باب المسجد ويشعلها مخالفات اين اثر الصلاه اين الخشوع لا بد ان نتوب من هذه الاشياء ايها الاخوه قبل ان نلقى الله هذا مفهوم التوبه الشامل الواسع التوبه ايها الاخوه من وجوه التقصير في هذا الركن العظيم يحتاج الى وقفات ووقفات ثم بعد ذلك التوبه من الاخلال بركن الاسلام الثالث وهو الزكاه الزكاه يا عبد الله اسال نفسك هل اديت الزكاه فيما مضى من عمرك انت اليوم في صحه وعافيه انت اليوم حر تتصرف في مالك فاستدرك يا عبد الله وتب قبل ان تلقى الله وانت لم تؤدي الزكاه او لم تفعل الا شيئا من الزكاه لم تؤدي الا بعض الزكاه تذكر قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم على قدر ثروتك التي حرمت الفقراء منها والمحتاجين سيزيد العذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تذكر يا عبد الله ان جهلك بالاحكام لن يكون عذرا لك عند الله بعض الناس يقول انا ما اعرف بعض احكام الزكاه هذا ليس عذرا تذكر ان اهمالك وكسلك وتهاونك في احصاء ما لديك واخراج الزكاه كل ذلك ستسال عنه فتب الى الله قد تدعي انك لا تثق في من تعطيهم تبئ الى الله من سوء الظن بالمسلمين وتبئ الى الله من هذا التقصير قد تقول لا اعرف المستحقين تبئ الى الله من هذا الكلام كل ذلك لن ينفعك عند الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ايها الاخوه المؤمنون التوبه من التقصير في الركن الثالث من اركان الاسلام وهو صيام رمضان ماذا عن صيامك في الاعوام السابقه انت اليوم في اول يوم من شهر رمضان هذا العام منة من الله ان بلغك وانت تعلم ان ممن تعرف اناسا قضوا في شهر شعبان هذا الماضي ستعرف كثيرين ماتوا في هذا الشهر ما اخبار رمضان ما اخبار الصيام هل اصلحت وضعك هذا العام وتبت الى الله مما كنت تفعله في السابق حتى يكون هذا الشهر ان شاء الله مكفرا لما سبق هل فكرت في هذا التوبه ايها الاخوه من ترك الحج ركن من اركان الاسلام وبعض الناس ما حج الفرض وهو في كل اجازه يذهب الى اوروبا والى اقاصي اسيا والى افريقيا عنده مال وصحه وعافيه ولا يحج يبلغ ال30 وبعضهم ال40 ما حج تب الى الله باذر من الان بيت النيه انك تحج هذا العام ان بلغك الله موسم الحج ثم ايها الاخوه الكرام التوبه من ترك الواجبات وما اكثرها التوبه من حقوق الوالدين التوبه من عدم الصله التوبه من عدم اداء الحقوق حفظ الامانات كثير من الناس عنده امانات في وظيفته في حياته مضيع ولا احد يساله ويظن ان الامر لا يحتاج الى توبه التوبه ايها الاخوه من افات اللسان وهي كثيره صدق بعض الناس ما يمر عليه يوم واحد الا ولديه قاموس من الكذب توب الى الله توب الى الله قبل ان تلقاه الغيبه ايها الاخوه ما اكثرها بيننا افات اللسان كثيره الصدق في التعامل مع الناس يحتاج والله الى وقفه التوبه ايها الاخوه من الكبائر وهي كثيره كثيره بعضها من افات اللسان ومنها شرب الخمر والفواحش واكل المال الحرام والرشوه والسرقه والاختلاس والغش والتدليس والبيوع المحرمه التوبه من التدخين كم عدد المسلمين الذين يدخنون بالملايين شهر رمضان فرصه فرصه في النهار كله لا يدخل فما المانع ان يستمر هذا الانقطاع التوبه من اذيه الناس في اعراضهم وفي حرماتهم التوبه ايها الاخوه من اشياء كثيره جدا هذه بعض التنبيهات فقط وكل واحد منا لو تامل في احواله سيجد انه بحاجه عظيمه جدا الى التوبه ايها الاخوه الكرام ارجع مره اخرى فانبه ان مجرد الشعور انك لست في حاجه الى توبه هذا الشعور تحتاج فيه الى توبه تب الى الله من هذا الشعور ولقى الله عز وجل فقيرا منكسرا بين يديه نسال الله تبارك وتعالى ان يتوب علينا جميعا توبه النصوح انه على كل شيء قدير صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله الحمد لله القائل إنا من المجرمين منتقمون والحمد لله القائل يوم نبطش البطشة الكبرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنا أخذه أليم شديد واشهد ان محمدا عبده ورسوله فرح عليه الصلاه والسلام بهلاك ابي جهل فرح واغتبط عليه الصلاه والسلام فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين كيف لا نفرح ايها الاخوه كيف لا نفرح بهلاك زعماء العصابه في الشام عليهم من الله ما يستحقونه كيف لا نفرح بهلاك هؤلاء الطواغيت الذين ارانا الله تبارك وتعالى فيهم ما سمعتم ورايتم قبل يومين لا نقول الا الحمد لله الحمد لله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ونسال الله تعالى ان يعجل بهلاك بقيه العصابه النصيريه والشبيحه في بلاد الشام اللهم انا نسالك ان تعجل عقوبتهم في هذا الشهر الكريم انك على كل شيء قدير ايها الاخوه الكرام من منا لم يفرح من منا لم يفرح واهانا نحن نرى بشائر النصر في بلاد الشام ايها الاخوه الكرام هذا شهر الدعاء فخصوا اخوانكم في الشام بالدعاء يعيشون حاله لا يعلمها الا الله والله لا يفرقون بين مدافع الافطار ومدافع التي تاتيهم من هؤلاء المجرمين الظلمه قصف لا يفرق بين بيت ومسجد ولا بين صغير وكبير وانتم ترون ايها الاخوه انهم بامس الحاجة الى دعائنا لا تنسوا اخوانكم ايها الاخوه في الدعاء انهم بحاجة الى دعائنا فنسال الله تبارك وتعالى ان ينزل النصر عاجلا انه على كل شيء قدير ايها الاخوه الكرام الشعب السوري المسلم السني ينادي منذ اكثر من سنه او ما يقارب السنه والنص فيقول ما لنا غيرك الا يا الله يعني هذا معنى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل هتفوا بها وهم لا زالوا يهتفون بها انقطعت بهم السبل الا حبل الله تبارك وتعالى فها هم اليوم يرون النتيجه من صبر ضفر ومن قال ما لنا غيرك الا الله فان الله لا يتخلى عنه ها نحن نرى بشائر النصر ايها الثوه لهؤلاء الابطال الرجال والله لم نفهم بعض الاحاديث التي وردت في الشام الا لما حصلت هذه الثوره المباركه العظيمه كنا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم ولا نستوعب هذا الحديث فراينا ايها الاخوه اهل الشام من هم اهل الشام ما هذه البطولات ما هذه الرجوله ما هذه المروءه والله ايها الاخوه ان كل واحد منا يتمنى ان يكون مثل هؤلاء دمشق ايها الاخوه ارض البطولات الذين جاهدوا واخرجوا المحتل الفرنسي ابناؤهم واحفادهم اليوم يطهرون الشام تطهيرا من دنس ورجس الباطنيين الذين شاهد جميع المسلمين بلا استثناء حقدهم الدفين وكفرهم المستبين ونفاقهم ونفاقهم الذي لم يعد خافيا على احد الله تبارك وتعالى اذن ان تتفكك الحلقات الباطنيه ابتداء من بلاد الشام وما بعد الشام في الطريق بإذن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة بعض الناس يحزن لما وقف الروس والصينيون بما يسمى بل فيتو في التصويت على بعض الأشياء المتعلقة في سوريا والله لا نحزن قد يكون هذا خيرا ونحن لا نعلم فالله يعلم وأنتم لا تعلمون يبتعد هؤلاء الغربيون لا يدنسون هذه الثورة المباركة هذه الثوره المباركه وهذا الجهاد هذا الجهاد العظيم بايدي متوضئه هتافاتهم تسمعونها الله اكبر لا اله الا الله سبحان الله عبارات توحيد هذه الاشياء والمكتسبات لا نريد ان يسلبها زيد وعمر منها من هنا وها هنا لا اما الغرب الصليبيون ومن معهم فنسال الله تبارك وتعالى ان يبعدهم عن بلاد الشام نحن نريد ان تكون بلاد الشام منطلقا لنصر الاسلام والمسلمين كما جاء في الاحاديث ايها الاخوه الكرام الامه الاسلاميه اليوم الامه الاسلاميه لا اقول السوريون ولا اهل الشام الامه الاسلاميه اليوم تجاهد النفاق وتجاهد هذا المد الباطني الذي اذى المسلمين والله والله ايها الاخوه ان اليهود الصهاينه ما حصل منهم من الاذى للمسلمين مثل ما حصل من هؤلاء وتاملوا واقروا حتى التاريخ فان شاء الله انه حانت الساعه التي تبتدئ فيها انتصارات اهل السنه واعاده مجد اهل السنه باذن الله تبارك وتعالى ولكن يجب علينا ايها الاخوه كلنا يجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونؤكد أن نتوب إلى الله من التقصير في نصرة الدين نتوب إلى الله من التقصير في نصرة إخواننا إن لنا إخواناً أيها الإخوة في كل مكان بحاجة إلينا إخواننا في بورما أوضاعهم مأساوية يذبحون مثل الشياة وتجمع جثثهم كالزبائل أكرمكم الله لا لي شيء لم يحملوا سلاحا ولم يتفوهوا بكلمه مشكلتهم انهم يقولون اننا مسلمون لا اله الا الله اذا ايها الاخوه الاسلام محارب ومن يظن ان العالم سيعيش بسلام هذا جاهل هذا واهم هذا سخيف لان الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين هذا كلام الله لا يمكن ان يترك المسلم الف لام ميم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم ان الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين نسال الله تبارك وتعالى ان يزيد اخواننا في الشام نصرا انه على كل شيء قدير اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم والف بينهم اللهم انزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزم النصيريين واتباعهم اللهم عليك بطواغيت الشام ومن اعانهم اللهم عجل هلاكهم اللهم عجل هلاكهم اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم كن نصيرا وعونا لاخواننا في بلاد الشام وفي بورما وفي العراق وفي ايران وفي كل مكان يؤذى فيه عبادك لانهم يقولون لا اله الا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واشرافنا في امرنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذا الشهر الكريم اللهم اجعلنا فيه من المقبولين اللهم وفقنا فيه لعمل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولا من له حق علينا اللهم اامننا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاه امورنا اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم واحسن عاقبتنا في الامور كلها نعوذ بك يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله